غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتين يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أُولَئِكَ اِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ ايك ينالهم نصيبهم من الختاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على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 حتى إِذَ الدََّكُ فيِيهَا جَمِيعَ قَالَت أُخْرىَهُم لأُولهُمْ قَالَت أُخْرىَهُم لأُولهُم رَبَّنََا أُل إِأَضَللونَام فَآتِهِمْ عَذاَابَ ضِعْفَم مِنَ النَُّم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 وَنُودُّ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها أُورِثْتُموها بِمَا كُنتُمْ